「あなたの声が聞こえるのはあなたの声が聞こえるのはあなたの声が聞こえる。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 私たちのお話を聞いてください。 البدعه ايها ا ل إ خ و ة هي ما احدث على غير مثال صامت كما قال الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل أ ي أ ن ي لست مبتدعا ولم يسرق أ ح د ل ل ن ب و ة بل أ ن ا شخص متمم لسلسلتي من س ل س ل ة ا ل أ ن ب ي ا ء عليه الصلاه والسلام アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンイリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー・アンドリュー と言 ا れていると言われていると言われていると ك عليها ا ل م ب ا いると言われていると言われていると言われていると言われていると言わ ي てい ي と言われていると言 ف れていると言われていると言われていると言われてい ع と言われて ا ل と言われていると言われている ر 言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言わ فالبدعه اذا تتعلق بالدين ولا ع ل ا ق ة لها ب أ م و ر الدنيا فبعض الناس عندما تتحدث معه في أ م ر البدعه يقول لك هل الرسول صلى الله عليه وسلم ر ك ب الطياره ة ل الرسول صلى ل ا هل ع ي ه وسلم ركب ا ل س ي ا ا ر ة هل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم لابسوا كذا وناموا على كذا و ي أ ت ي ك ببعض التجهيزات التي صنعت في العصر الحاضر هذه الامور لا ع ل ا ق ة لها ب ا ل ب د ع ة هذه امور د ن ي و ي ة لكن ا ل ب د ع ة هي ط ر ي ق ة في الدين أ م ر يتعلق ب ا ل ص ل ا ة يتعلق ب ا ل ز ك ا ة يتعلق بالصوم يتعلق بالحاج يتعلق ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ب ك ي ف ي ة ا ل أ ذ ك ا ر إ ذ ن ا ل ب د ع ة لها تعلق بالدين مخترعه ل أ ن هذه ا ل ك ي ف ي ة أ و هذه ا ل ط ر ي ق ة غير م و ج و د ة في زمن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع أ ن ا ل ع ب ا د ة كانت م و ج و د ة لكن هذه ا ل ط ر ي ق ة هذه ا ل ك ي ف ي ة هذه ا ل ه ي ئ ة غير م و ج و د ة أ ص ل العباده موجود لكن ا ل ط ر ي ق ة التي تؤدي بها ا ل ع ب ا د ة غير م و ج و د ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تضاهي ا ل ش ر ع ي ة لان البدعه حتما تظاهر ا ل ش ر ع ي ة ويمكن أ ن يكون العمل س ن ة و ب د ع ة في آ ل واحد ف إ م ا أ ن يكون العمل مشروعا فهو س ن ة و إ م ا أن يكون مشروعا فهو ب د ع ة أ م ا جائز وشنو فيها والخطب سهل و ا ل أ م ر واسع هذا امر لا ينطبق على البدع اذن تضاهي ا ل ش ر ع ي ة لا يمكن أ ن تجتمع البدعه و ا ل س ن ة دليل هذه ا ل م س أ ل ة قوله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال فليس ت ل ث م ه الا حق او ضلال ليس ت ل م ت إ ل ا بدعه او سنه تضاهي ا ل ش ر ع ي ة يقصد في السلوك عليها ا ل م ب ا ل غ ة في التعبد فهو يقول لك ب أ ن ك لا تحارب دين الله عز وجل في نيتك أ ن ت لا تحصى ر ص و ل ا في نيتك نيتك ح س ن ة أ ن ت رجل ما شاء الله لكن تفعل هذه ا ل ب د ع ة م ب ا ل غ ة في التعبد نيتك ص ا ل ح ة لكن عملك أ خ ب ا الطريق و أ ن ت بفعلك هذا إ خ ل ا ص في مع عدم اتباع النبي في هذا شابهت الكفار في جزئيه من ا ل ج ز ي ا ت وهي انك تعبدت لله بغير ا ل مشروع قال الله عز وجل ورهبانيه اتبعوها ما كتبناها عليهم إ ل ا ابتغاء رضوان الله يعني أ ن ه م فعلوها إ ر ض ا ء لله تعالى ولكن اذا ب ت د ل ر ه ب ا ن ي ت المشكله ن إذن ا ا س ل لم ي ت ص و ر هذه ا ل ج ز ئ ي ة ل أ ن ع ن د ه ا ل ع ب ا د ة ه و أ ن تكون نيتك ص ا ل ح ة و ا ل ت ا ل ي ط ر ي ق ة ت أ د ي ة العمل لا يضر هل هو موافق لهذه النبي عليه ا ل ص ل ا في ا ل ح ق ي ق ة هذا التعريف هو توفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا ا ل إ ي م ا ن البدعه ط ر ي ق طريقة مخترعه في الدين تظاهر ش ر ع ي ة يقصد بالسلوك عليها ا ل م ب ا ل غ ة في التعبد وهنا أ ح د الحاضرين قد يتساءل هل لا بد من المسلم أ ن يعرف البدع ا ي ي ة ل ب د ا ليعبد ل ه عز وجد أن م ك ن أن ي الله عز وجل بما وجد عليه ا ل أ م ة و ا ل أ م ة لا تجتمع على طلاء وبالتالي ا ل خ ط و س ة أ ق و ل م ع ر ف ة البدع واجب من واجبات الدين دل على هذا قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفعله وتقريراته للصحابه الكرام رضي الله عنهم فقد كان بابي هو وامي يردد كل ج م ع ة فوق المنبر كل ب د ع ة ضلاله وكل ض ل ا ل ة في المرء وهذا كافي في ا ل ح ق ي ق ة للمسلم ليقول ما ا س ر أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم ي م ل من تكرار هذا التوجيه النبوي كل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلاله دماء وما ذلك إ ل ا ليحذرنا جميعا من طريق ا ل ب د ع ة بل نقتدي ب ا ل س ن ة ونقتفي أ ث ر ه ا ما استطعنا إ ل ى ذلك سبيلا ولما جاءه ح ذ ي ف ة رضي الله عنه وارضاه وكان ي س أ ل ه عن الامور ا ل ق ب ي ح ة لا ي س أ ل ه عن ك ي ف ي ة ا ل ص ل ا ة ولا ي س أ ل ه عن الصرف ا ل ا م ا بل هو ي س أ ل ه عن الاتجاه الاخر الناس ي س أ ل و ن عن الخير و هو ي س أ ل عن الشر في صحيح البخاري من حديث ح ذ ي ف ة رضي الله عنه قال كان الناس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 ان نعرف الشر الذي ينخر ديننا والبدع التي تنخر ديننا من أ ج ل ت ص ف ي ة الدين من البدع والشوائب ثم قال العلماء بضدها تتميز ا ل أ ش ي ا ء ل أ ن ي ما نعرفش بأن هذا السنة إلا إذا عرفت ب أ ن هذا ا ل س ن ة إ ل ا إ ذ ا عرفت أ ن هذا ب د ع وهذا من واجبات م ع ر ف ة البدع فليمكن أ ن تعرف الخير إ ذ ا لم تعرف الشر فبضدها تتميز ا ل أ ش ي ا ء ثم قال تعالى فمن يقع بالطاغوت ويؤمن له فقد استمسك بالعروه ا ل و ث ق ة الانفصام لها وكان العلماء رحمه الله عز وجل يطلقون على العاهد الذي يحذر من البدع يطلقون عليه اسم المجاهد في سبيل الله فيقولون وكان قدم في أ ع ي ن المبتدعه وكان شجرا في خ ر و ق المبتدعه وكان مجاهدا ً بلسانه للمبتدعه فكانوا يصفون في تراجم العلماء العالم الذي اشتهر بمحاربته للبدع يصفونه بالمجاهد في سبيل الله ل أ ن الجهاد نوعان جهاد السناح وهذا ل أ ه ل الثغور وجهاد اللسان وهذا ل أ ه ل العلم والنوع الثاني لا ي ح ت ا اهميه عن النوع ا ل أ و ل لقوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينذروا ك ا ف ا فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إ ا ذ ا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون أ ي ه ا الاخوه ا ل ب د ع ة شرها مستطير ومن خبرها أ ن المبتدع يضل ويضل فهو غال م عن طريق مستقيم ومضل ل ل آ خ ر ي ن عن الصراط المستقيم قال الفضيل بن عيار رحمه الله اتبع طرقا طريق الهدى ولا يضرك قله السالكين واياك وطرق الضلاله ولا تغتر بكثره ا ل ه ا د ك ي ن ث لانك ب ت ت ى ا ل ل مع الله ولكن آ ه مسدد تحدث علامات يقوم بهذه ا ل س ا ع ة ه ويعلمه العلم ا ويعلمه ن العلم ا ويعلمه العلم ا حتى ويعلمه العلم ف أ ف ت و ا بغير علمي فضلوا و أ ض ل ا ف ا ل ب د ع ة ضلال والمبتدع ضال ويضل غيره عن الصراط المستقيم ثم إ ن المبتدع يجعل نفسه مشرعا مع الله ت ع ا ل الله عن ذلك علوا كبيرا وقد قال تعالى أ ن ه م شركاء شرعوا لهم من الدين لا لم ياذن به الله فالمبتدع يزيد ع د د يزيد ك ي ف ي ة يحدد زمان يحدد مكان من عند نفسه ثم ينسبه إ ل ى الدين و أ ن هذا مشروع وقد ي أ ت ي بنص عام من سنه ا ل إ س ل ا م ا س ن ة الحسنه وبالتالي تبقى كل البدع ت د ر ج تحتها ولا ت س ا ء ت هل رايت مبتدعا يقول ان بدعته سيئه لا احد إ ذ ا حتى ا ل ص و ف ي الذين ي ش ط ع و ن إ ذ ا قلت لهم ماذا تفعلون يقول لك من سن ف ا ل إ س ل ا م سنه الحسن حتى ا ل ش ي ع ة الذين يجرحون رؤوسهم و ي س ل و ن الدماء على أ س ا د ه م ق ل ماذا تفعل من سن ف ا ل إ س ل ا م سنه الحسن هل يوجد مبتدع يقول ي انه يفعل صفه س ي ئ ة فالمبتدع كما تلاحظون يشرع مع الله سبحانه وتعالى وينسب ذلك إ ل ى الله سبحانه وتعالى و أ ن ه دين كما أ ن المبتدع يعسر الدين ويصعبه ويخرجه من د ا ئ ر ة ه السمحه ا ل س ه ل ة إ ل ى العسر و ا ل ص ع و ب ة وعلى سبيل المثال انظر في كيفيات البدع ا ل م ص ط ن ع ة تجد ص ع و ب ة في التطبيق بل إ ن بعض ا ل ص و ف ي ة مثلاً عندهم من أ ن و ا ع ا ل أ ذ ك ا ر ما إ ذ ا التزمت به لفقط تعطل فيلزمون الرجل ب خ م س ة آ ل ا ف في اليوم ع د د ه استغفار وكلا وكلا من ا ل أ ح د ا ث ل ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكذا وكذا قبل الصلاه وكذا وكذا بعد الصلاه يعني عسر وايل ا عسر يتنافى مع سماحه الدين الذي يطلب من المسلمين الاستمرار على العمل مع اتباعه نبيه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ثم ان المبتدع ايضا بفعله هذا يزعم ان الدين لن يكتمل لان س ؤ ا ل ست هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ع ل ى الدين ف أ ت م ه وبالتالي لا علينا إ ل ا اتباع ه أ ح م د ه أ م ان الدين لن يكتمل وبالتالي فالمجال مفتوح لكل إ ن س ا ن أ ن يزيد ما زاد و أ ن يحدد و أ ن يخصص إ ذ ا الجواب واحد من أ م ر ي ن ا سؤال ست يقول الله عز وجل اليوم ا ك م ر ت لكم دينكم واتممت عليكم يا امتي ورضيت لكم الاسلام دينا اذا هل الدين كمل ام لم يكتمل يا إ خ و ا ن في مجال ا ل ع ب ا د ة الدين قد كمل لا يجوز لك أ ن تزيد جزئيه و ا ح د ة في مجال الدنيا الباب مفتوح للتنظيم ليس للشريعه و إ ن م ا من باب التنظيم ولكن في ا ل ع ب ا د ة قضي ة ا ل أ م ر ما عندك مرض ضمن عندك فرق بين ه ذ ي ن ا ل أ م ر ي ن في مجال ا ل ع ب ا د ة قضي ة ا ل أ م ر حتى في باب التنظيم ما ا ت م م ك إ ن لا عليك الانتباه لكن في ف ب ا ل قانوني هنا يسميه العلماء م ر ح ل ة ا ل ع ا ف ة يعني المجال مفتوح للتنظيم ليس للتشريع يعني تنظيم الطرقات تنظيم احكام السير تنظيم احكام المستشفيات تنظيم إ ل ى أ خ ي باب التنظيم هذا المجال مفتوح وعمر بن خ ط ا ب رضي الله عنه ظهر مجالا ل و ا س ع في إ ن ش ا ء المظالم وغيره في باب ا ل ع ب ا د اتباع ل د ي ولا ج ز ئ ي ة و ا ح د ة من عند نفسك ثم إ ن どういうふうに言うの أن ت ك و ن أ ج ب ان تكون ت ب ت د ع بدعه واحده فيفعل الناس ا إ ل ى م س ا ع ة ووزرها يلحقهم و يعني ما أ ك ث ر ض بدعه مثلا موجوده اصحابه الذين ا اختدعوها معه فمخافه ولكن ص ا ف و ل ك ي ف صحيح ا خ و ل أ ن المريء عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال من ابتدع من س ن ة ا ل إ س ل ا م ا ل س ن ة سيئه、دل. فله وزرها ووزر محمد بها إ ل ى يوم القيامه و ن ق ل ن ا ما ك يا شبد ع حسن ا ل ت ل د ث ه ن ا كل ب د ع ة س ي ئ ة كل بدعه ض ر ر ا ة و ك ل ض ر ا ر ة في, في, في المال فاحبط ايها المسلم أ ن تقع في هذا الذنب العظيم ثم أ ي ض ا إ ن البدعه تفرق شمل ا ل أ م ة في ع ي ن أ ن ا ل س ن ة توحد شمل ا ل أ م ة فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وقضينا نختلف قنوات نعود إ ل ى كتاب الله و ا ل ن ه في رسوله صلى الله عليه واله وسلم وقضينا لكن مجال البدعه لا يمكن أ ن نجتمع ابدا لا يمكن ولا اطيب بالتمثيل اعطيكم نموذجا واحدا قضيه الجنائز إ ذ ا أ ر د ن ا ان نعود إ ل ى السنه فقضي الامر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هكف ا غسل الموتى في زمانه هكف في كفنه هكف في ا دفنه ي الكفيات م ع ر و ف ة الدين د ي ن ا ك ا م ل ليس فيها امر ناقص أ ب د ا لا تتهم و النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تتهم و ا دين الله إنها لكن شوفوا الاباحيه كل حزب بما لديهم فرحوا هؤلاء لهم أ ذ ك اذكار ر معيّة وهؤلاء لهم وهؤلاء أ م ع ي ن ة وهؤلاء لهم طقوس م ع ي ن ة ولو كانوا ع ن د غ ر ل ن لوجدوا لو فيه ا خ ت ل ا ف كثيرا بل ح ا ن ا تجد المشيئين يرددون ك ل ا م ا والله لا يعرفون عنه انما وجدوا ا ب ا ء من كذلك يفعلون ت ط ا خ فاذا أ ر د ن ا ا ل و ح د ة وعدم التعصب وعدم الافتراق بل إ ذ ا أ ر ا د ت ا ل ا م ة كلها أ ن تعود إ ل ى س ن ة نبيها صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أ م ر ي ن لن تضلوا ما تمسكتم بها كتاب الله و س ن ت ه من مصائب البدع أ ن ه ا تميت ا ل س ن ة ما أ ح ي ا قوم بدع إ ل ا ت ن ا ت و ا ل س ن ة هذا ك ا ن قاله أ ح د التابعين وهو كلام と言うと、私た ا はこのお答えを知っていると言うと、私たちはこのお答 ن を知 ا ている ل 言うと、私たちはこのお答えを ا っていると言うと、私たちはこのお答えを知っていると言う ا ل たちはこのお答えを知ってい ع と言う ل 私たちはこのお答 ع を知っていると言うと、私たちは وقلع بيرفلي ي م ك ر ك ان تتعلم انك ت ت ل م ن ك ت ت ل م انك ت ت ل م انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم ا ل ك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم ا ل ك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك ت ت ع ا ن تتعلم انك ت ت ع ل ن ك ت ب ع ل م انك تتعلم ا ن ل م انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك ت ت ع ل ا ن تتعلم انك ت ع ل م انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك ت ت ع ل انك تتعلم انك تتك تتعلم ا ل ك تتك تتك ت ت ت ت ت ت ت ت オープンを見ることができたら、あなたはあなたはあなたはあなたはあるたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはたは باب بعضهم في خضم التعصب يلفظ ب أ ل ف ا ظ ك ف ر ي ة الحادث ديالك مش ي ن ت و حادث ديالك مثلا واللي يقول لك كلام هذا سمعو به العلماء و الغرب لو اعطاهم الدين و يقولوا ليش مصطلحات يعني من ا ل أ ح س ن ما ت ط ل و ن شيء معاك ن من ا م ص ع د م ي ك م ن هذا و بغي يسمع تكلم معا اذا شفتو سكراء رد الباب ع ل ي يكفر بالله بالسبب ديالك ما تزيدش تنخشر ل أ ن بعضهم قال ان دخل فلان او ل دخلنا معه تغامر أ ن ت بتقليد شخص حتى إ ذ ا دخلنا、ناري. دخلنا ي ف من احسن الخروج من يدخلنا بسته إ ذ ا من مصائب البدع أ ن صاحبها تحجز عنه ت و ب ة ثم أ ي ض ا إ ن صاحب ا ل ب ت ع ه لا يختم له لخير و ح ل ي ه لانه عاش ع ل ى ط ر يجب ان فلا ب د أن ي ن هذا أفهم ل ك في ي ح ت ه الامر يحظر بهذه ا ل ا ش ي م ت و و ا ي التي م و ن و ش د ب أ ن ه ا بهذه الاشياء ي أو التي نتحدث ب ل ا و و ل عنها ل بها ل م ه م ل ا ي بها بها بها بها بها بها بها بها ل ه ا بها بها و بها بها بها خ و ة تنقسم إ ل ى ق س م ي م بدعه ح ق ي ق ي ة و بدعه ا ض ا ف ي ة ما كنش بدعه س ن ة و بدعه ح س ن ة هذه سالت رغمها البدعه ة ضلالة لا ي بدعه حسنه ة الدين و ا ل د ر ج ة رغم يقل كل ضلالة. مش لكن اليوم لي مش الله. من بدعه ب د ع م حسنه ا ل ن د ي م ل ي و الدارجه ك رغم ي ا ل ل ه رحمه ا ل بدعه بدعه ح ق ي ق ي ة وبدعه إ ض ا ف ي ة شنو البدعه الحقيقيه البدعه الحقيقيه هو أ ن تتعبد لله ب أ م ر ل م يرد التعبد لله بجنسه أ ص ل ا ً ا خ ل ص ش ي ح ا و لا تعبد الله تعالى بها لم يدل عليها لا كتاب ولا سنه ولا إ ج م ا ع ولا قياس ولا الشيء هل ي ش ك و نجيب ميتا من الوطن、دي. إنتم ك ولكن يجب ان يكون هناك امر ا اخر ت د في الاسلام ه ل والمسلمين ولكن ي ع ب د ان يكون هناك ل امر اخر في الاسلام بل بالعكس هاد عبادة هاد ص ح ا ب سامي هم ن ل كانوا داروا على الجره دويه يشق ح ا فهذه مشاكل تم اما في ديديانه لا يوجد التعبد لله بالرقص واتبهوا ل ل م ت د ع الذي كانوا م د ي ر العمارات هذه ب د ع ة ح ق ي ق ي ة ب د ع ة اتفاق ا ل ا ل م ي من تقول البدعه الاضافيه شنو الفقرين ة البدعه ا ل ا ض ا ف ي ة هو أ ن ا ل ع ب ا د ة عن د ا س ك ك ن ان تقوم ب ه ذ ل ا ي ه في ان تكون افضل من افضل م ا ض ل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا ف ض من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل م افضل من ا ل من افضل من ا ف ض من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا ف س ل من افضل من افضل من افضل م افضل من افضل م افضل م افضل من ا ف ض من ا ل من افضل افضل من ا ف ل من افضل من افضل من افضل من ا ف ع ل من افضل م ل من من افضل م ف ل من افل من ف ل ولكن ا ض ح مرة في ه ي ا ل د ع ا ء م ش ر و ع ل م ش ر و ع بل م ت و ا ر عن ا ل ه ي ل د ا ل ل ه ع لانه ي يجب ن الدعاء مشروع؟ ل ان ل د ا يكون ر ج ع و ن ا ن ك امر ل ل ه غ ف لي و ح مسرور ن ل س أ ر ف ع يدي مثلا ً بين ا ل س ج د ت ي ن اذن وش رفع يده بين ا ل س ج د ت ي ن او لا لم يرفع إ ذ ن أ ن ا أ ض ف ت ه ي ئ ة م ع ي ن ة وهو رفع ي د ي ن بين ا ل س ج د ت ي ن طيب إ ن ب عليه ص ل ا ه والسلام ت د ع و ن ي لا دعه انا بعد كل ص ل ا ة لمن سلم سنجمع اصحابي ونقول المرفع ع ي د ك م ونقوم ل ت ع ي ي ن ا د ع ا ء الجماعي شنو قلت لنا اصل ت د ع ا ء مشروع لكني اضفت ه ي ئ ة م ع ي ن ة وهو ا ل ه ي ئ ة ا ل ج م ا ع ي ة بعد ا ل ص ل ا ة ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن مشروع لنا مشروع لكني قيدته بالقراءه ل ا على الجنة ب على ا ل ج ن ا س ة وشنو بيقرا ا ل ج ن ا س ة اسيل هذا القائد ا ف ض و ط ب ق ى على البدايه كانت و ل اللي ي د واحد لك هذا عندك أثر ورتح عندي سنة كانت ل د س الله عظيم اكيد ش ي أ س ه ل من زيد لي من ا زيدة ع د م ن ي م ا ع د ب ك من عصرني من عصر دين الله عز وجل واضح و ك ن ت ب ع سنه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ا ل مسعود ولو أ ن ك م اتبعتم س ن ة نبيكم لاهتديتم وقال في الحديث نفسه لان الحديث مسعودكم شيء مرفوقه ولو أ ن ك م خالفتم س ن ة نبيكم لضللتم إ ذ ا أ ي ه م خير أ ت ب ع س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إ م ا م ن ا مالك رحمه الله وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ارتداء ت تمنيت د ا هذا ء من خلف خ وكل يحفظ أذكي في سلف في اتباع ا من وكل شرج من خلف الابن إ ذلك يختل الدرس دياله ويقول ه في كل درس وكل ل خير في اتباع من سلف وكل شر ع في ا ت د ا ع من خلف يعني ت ق و ل ك ب أ ن ا ل س ن ة راه دارها السلف و ا ل ب د ع ة ر ا م دارها ل خلف والله العظيم ان الكلام واضح درس واحد يخدم عليك حياتك كامله و م ش ي م ر ت ا ح و د ع ك من قول فلان وعلان أ ق و ل قولي <تصفيق> هذا واستغفر الله لي و ل ك ا ل ح الحسن م والجميل د والثناء وتصلي س و ب على ي ن القول ع د ي ق قائل ما هو السبب أ ن البدع تنتشر ب ك ث ر ة و المجتمع إ ذ ا أ ر د ت أ ن تصفيه كما سماه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي يعني ت ص ف ي إ ذ ا أ ر د ت أ ن تصفيه من البدع تحتاج إ ل ى جهد كثير كيف هم ش ي ه ا العلماء قال هناك أ س ب ا ب ا د ت ي لا هذا أ و ل ه ا انتشار ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة ل أ ن اغلب البدع ي سبحان الله عند وجه المرجع هي ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة مثلا ان ج ا ء ا ل ل قراءه ا ل ق ر آ ن ع ل م ي ة اقراوا على موتكم ياسيد مسح الوجه بعد الدعاء 変な話を聞いてください。 ولذلك رضوا ب ا ء ما يجبر الحديث ت أ ك د وش قال النبي صلى الله عليه وسلم أ و لم يقوله م زمان ن ونحن نعيش ا تكنولوجيا رضباء رسالة س ليس ب ة على في تصلك كل ا رسالة صحيتها المتدع الكفار ت صفحتك كنت ف فهي ك أو لأن وليس وحيث وقلق عقوبية على دبعي حتى وحتى صحيح صحيح حديثي حديث حديث عقوبة قضي وبالتالي من الغرائب بعد البيشه ا ل ت ا ن ا ه حتى إ ن بعضهم كتب ا ح د ي ث وقال قال رسول الله من أ ر س ل ه ل س ب ع ة أ ش خ ا ص يعني حتى ان رعايه صلى الله عليه و س ل ه ا يكذب عليك ويقول أ ر س ل ه ل س ب ع ة أ ش خ ا ص أ ر س ل ه وقال ب ش يزيلي و ح ق له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرمان أرسلت شي شراش في لعبة 私はこのように見えていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 ويوليوا م س ا ل ومن م ج ه ممتاح فاحترموا عقول الناس واحترموا عقولكم أ ي ض ا بتوزيع مثل هذه الخرافات اذا من السبب الا انتشار أ ح ا د ي ث الطائفه ثانيا اتخاذ رؤوس جهال ما ابتدع هائلا ولكن ابتدع الجهال و م ن ل ذ ي ن يبتدعون ثم بعد ذلك ي أ ت ي بعض الناس فيؤصلوا ل م ي في ل هذه البدعه او يغتروا ن ه ا في ا ل أ خ ي ر ه فذلك إ ن كان ولا بد فكبر كبر معنى كبر كبر عليك بالعلماء الكبار عليك بالعلماء الكبار مازال الخير في كبرائكم دائما تمسكوا بغاز العلماء الكبار ولن ت ض ي ع و ا إ ن شاء الله سبحانه وتعالى أ ي ض ا ً من أ س السبب بدع الاغترار بالعادات وجد الاباء كذلك ي ن يعني بسيطة آه... نهار أبثني الخشم ب يفهمون طليل ذ العشورة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 اجبرنا بعض الوسخ شوي ان يلبد ا ل إ ن س ا ن بنقي وقد متعنا ل ل ه عز وجل بوجود كتب السنه بفتاوى ائمتنا الكبار ا ل أ و ا ئ ل من أ م ث ا ل الامام مالك و ا ل ي حنيف الشافعي و احمد بن حنبل و ا ل إ م ا م الشافعي أ ف ل ا ن وفلان الرشح ا ل م ت ن س و نعبد الله عز وجل, وجل بدين واضح لا بار عليه 「あなたのために」<音楽> اللهم اغثنا هؤلاء ل عن الحق والدين اللهم اشف مرضانا ل ومرضى المسلمين اللهم ا م ث ن ا عن ل المدينين وفرج هم المهمومين وكرم المكروبين اللهم وفق مرضانا ومرضى المسلمين すごい